أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات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 وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع تجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فَإِذَا الْمَلَائِكَةُ يَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَلْبُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُلَاءِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّ بهم وأولئك الأغال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بس سيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تز وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء من أَسَرَّ الْقَوْلُ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُمْ إبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حسب حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسطك فيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّرِينَ السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَن يَملِكُونَ لَأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ حَلَيٌّ الأعمى والبصير أم هل تستوي وَالْبَصِيرُ والبصير هَلْ هل تستوي الغلمات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 انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابع ومن ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 لَلَذِينَ اسْتَجَبُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَ وَالَّذِينَ لَمْ يَاسْتَجِبُوا لَهُ لَهُ أَنَّ لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوَبْ أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعه الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتراء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقوب الدار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 اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 وعقب الكافرين النار والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه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 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا